أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أرسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى 119. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسته, أو لامسته النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يُرِيدُ لِي يُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تشكرون اذكرون واذكروا الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوانين لله شهداء بالقسط ولا يجمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 112. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم